إله واحد وليس آخر سواء إله واحد ولا يوجد آخر سواء فهذا منتهى التوحيد هذا فعلا رد على النصارى بصريح الإنجيل كما قال الغزالي في كتابه الشهير القول الجميل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 وأنه أن المسيح هو بشر رسول ويروي لوقا عن عيسى قوله لا يمكن أن يهلك نبي خارج اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين فهذا تأكيد من المسيح بنبوته لأنه نبي من سلسلة هؤلاء الأنبياء الذين مروا على بني إسرائيل ويروي يوحنى إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم نبي قادم آتي إلى العالم فهذا كأكيد آخر من الأناجيل على نبوة عيسى ويروي يوحنى عن عيسى وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعه من الله إنسان سمع الحق من الله فكلمكم به هذا جدا مهم أنا إنسان بتصريح أكثر من ذلك فكيف أحال الإنسان إلى إله هو رسول بشر له الطابع البشري لكن هنالك الاصطفاء الإلهي اصطفاه من بقية الخلق ليبعثه نبيا هو رسولا فتأكيد هذا في الجيد يحنى إن فيما رواه عن عيسى أنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعه من الله يقول التمييز بين الإنسان وبين الله أيضاً يروي حنّا كذلك عن عيسى إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم وليس أبوه وحده أبوكم أيضاً أبوه هنا معنوية بمعنى العطف فالسرها ما يعني ممكن أن تجد تفسيرا لها معروف حنان الأبوة على البشرية أبي وأبيكم لا فما فقط هو فلما لا يكون هؤلاء أيضا هم أبناء الله بالمعنى التأليه الذي فسروه المعنى الجسماني حتى وإلهي وإلهكم هو إله يعني هنا إنسان يتكلم عن إله وينطق عن الله وفيه تمييز وفاصل كبير بين الله وبين الإنسان فكل هذه النصوص التي هي من صريح الإنجيل أو من صريح الأناجيل ترد على من قال بإلوهية عيسى واعطائه مستوى من التأليك بالله جل وعلا هذا أهم نقد من من واقع الأناجيل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 أسطر التحريف. بقيت هذه العبارات التي غسلوا عنها لا أدري كيف. قال لأن لا تتصلق الحقيقة التي أو مع العقيدة التي يقرعون. هذا فيما يخص إلهية المسيح ونقدها من قبل يعني في صريح الأناجيل نفسها.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 الوارد في الانجيل يعلق القس ابراهيم لوكا ان المسيحيه تعلم ان الله لكي يجمع بين عدله ورحمته في تصرفه مع الانسان عقب سقوطه دبر طريقه فدائه ان هنالك تخطيط لقضيه الفداء وفداء المسيح للانسان بتجسيد ابنه الحبيب وموته على الصليب نيابه عنا هكذا يقول هذا القسلوق وبهذا أخذ العدل حقه وتكملت الرحمه فنال البشر العفو والغفران وهذه هي نظريه الفديه أو الفداء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 شديدة وقاسيه جدا هذا في انجيل متى حينما سلم يصف حينما سلم المسيح الى الوالي بيلاطس يقول قال الوالي للشعب ماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح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 بصلب المسيح لانه راى فيه شخصيه خلقيه ولم يؤذي إنسانا ما هذا انسان ولا هذا احد كان يحث الناس على الخير يتمسك بالقيم الفاضله وكان صاحب رساله خلقيه فكان الوالي ماني الطف وارف واحن من هؤلاء اليهود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 والحقيقة يتساءل المر لا ندري لست ادري ما الذي حدا بالمسيحيين ان يصوروا نبيهم او الههم هذا التصوير البشع واي مفكر او اي انسان يمتلك ذره من التفكير لابد أن تخطر على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 أو ينفيه عنه رأسا أي عدل؟ ويقول لك عدل ورحمة وين العدل والرحمة في هذا في هذا فيما لقاه من من صنوف العذاب والسخرية والاستهزاء الذي هو أمر من, من العذاب البدني يأتو به أمام الناس ويعروه ويضربوه ويقول وهو من هو معروف من من من هو المسيح كان صاحب قداسة عند عند أرباب الهيكل عمره 12 سنة وكان يناقش الكهنة في قضايا لاهوتية عميقة ثالثا الأمر الثالث من هذا الذي قيد الله جلاله وجعل عليه أن يلزم العدل وأن يلزم الرحمة وأن يبحث عن طريق للتوفيق بينهما يعني هنا صار صفة إلزام لله سبحانه وتعالى أنه إلزام للعدل والرحمة والتوفيق بينهم عن طريق المسيح كان ممكن يختار طريق آخر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 حتى منذ شهور حينما أصدر بابا روما منشورا أو صكرا بتبرئة اليهود من دم المسيح طبعا لم تشارك كل الكنائس في ذلك بقية الكنائس الشرقية أو في أوروبا الشرقية لا لم تصدر مثل هذا المرسوم هل كان نزول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 يجيب القصب والإصباط إذا عاد الناس إلى اجتراح الخطايا فالذنب ذنبهم لأنهم أنسوا النور وعشوا عنه مؤسرين الظلم بإرادتهم ألا ترون كيف يعمل المسيحيون لتبرير خطيئة واحدة ارتكبها آدم ومحوها بينما تبقى ملايين الخطايا بلا تبرير في حين أن بعض ما اقترفه المسيحيون بعض... بعد الصلب على زعمهم أقسى من عصيان ادم كم من... كم من خطايا ارتكبها المسيحيون وأولهم بابوات روما حينما جندوا جيوشهم وخيولهم لتغزو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 لعله شار قلب الأسد أينما استفسر منه باب الذي كان يتابع المعارك من مكانه في الفتكان في روما يستفسر عن حال الجيوش الصليبية وحال المسلمين قال إذا أردت أن تعرف حالنا وحالهم فإن سنابك خيلنا تخوض ببحر دمائهم فهل هنالك خطيئة وآثام وإثم أكبر من هذا الإثم فيسر الباب بهذا النص وبهذا الكلام افرضهم يا أخي كفار افرضهم أي شيء هل تجوز لك أن تسبح ببحر دمائهم وتنتشي مصاص دماء أنت أم ماذا أم ممثل الرب كما تدعي ونسبوا لك العصمة بابوات أو نسبوا لهم العصمة ينطق عن الرب جل وعلا أن ينطق عن عنه مثل هؤلاء مثل هؤلاء المصاصين الدماء ف.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 لبني البشر يعني هو نفع الكنيسه ما قالوا من الشرور ما زال ثمره رغم فداء المسيح لي. لا قالوا عندنا احنا خبز المسيح دم المسيح صار خمرا او خبزا محفوظا للكنيسه توزعه على من يطوق كلام يعني حديث خرافة يا ام عمرو كما يقال لا يمكن ان تناقش حقيقه لا اريد ان افصل كثيرا لان هذه مساله يعني باطله من عده وجوه هنالك وجوه كثيره ايضا تفنيد هذه القضيه منها ان كون الصلب اذا كان صلب صلب عيسى كفار, لخط... كفار لخطايا البشر فلا يفل ذلك من صورتين أن يكون الصلب كفارة لذنب واحد هو الأكل من الشجر المنه عنها وهنا نسأل إذا كانت المسيحية قد وجدت تبريرا لذنب واحد فما هو تبرير آلاف الذنوب العظيمة التي حصلت قبل صلب المسيح كيف نجد له التبرير طيب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 ثم لماذا هذا الإصرار أيضا على اعتبار البشر مذنبين كلهم بصورة قطعية مستحقين للهلاك الأبدي إصرار عجيب يعني يتنافى وما يغونه من المحبة وهذا كل هذه المناقشات وكل هذه الأمور تجعل الفكره الخطيه الفكره متهافته علميا وعقليا ودينيا حتى سنكمل حديثنا في المحاضره القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته